والمشركين والمشركات الضالين بالله بالله السوء عليهم دائره السوء الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا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 ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الاراب شونتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم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 يُؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا تَارُكُونَ الْأَرْذَلِينَ يبدلوا كلام الله قل أن تتبعونك ذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الْأَعْرَابِ ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد تقاتلونهم أو نسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 تعلم ما في قلوبهم فأرسل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وموالمة كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله موالمة كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف ايدين الناس عنكم ولتكون اتا للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَنِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ رحمة الله تبديلا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 مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم فتصيبكم منهم معروت بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.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 ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فازره فاستغلظ فاستوى, فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم لفضيله الدكتور عظيما